وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخر فالقول وَنُنَشَأُ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُوهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَنُدْخِلُهُمْ إِلَىٰ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا هُوَ الَّذِي يُقْتَرِفُ مَا هم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَقْرَبُ أَلَّا تَظْلِمُوا فَلَا يَظْلِمُكُمْ أَمَّنْ كَانَ غَنِيًّا مِّنكُمْ ألا تكونن من الممترين وتمنن كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وان ان تطع اثر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 ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتكم